فنم مسافر مع الدنيا ولا ادري وين تاليها ولا ادري وين تبحر بي فيها المرى مراكبها نعم جانوا يغنى دم تحرص من بلاويها ترى أحسن هملها وعندرب تجنبها فنم مسافر مع وين تبحر بي في هالمره مراكبها نعم قالوا يا ابن ادم تحرص من بلاويها ترى احسن تهملها وعذبك تجنبها وانا واعيش لو باشر وشموله خاويها وانا عارف يا جرح من ولا أعيش وشنو لو ولا عارف تجرح من مصالحها، ولا واعش لبكر وجنول وقواها، ولا عارك كثر لتجرح من مصالحها، لا على الراحة، ولا صادق بخليها معني دار عنها كل سوايا داري عنها كل سوايا وعلى إغناء نسائرها وندحها وبحنا كل ما أذريها وفهمها أنا اللي كم تمنى بس يكسبها وانا والله ما ونتي بكل شيء نجاريها وحاولك من حرى وبين اللي <سؤال> صاحبها الينا <الصفيق> القاها ذاك اليوم وبرد حرتي فيها وعلمها شنو الانسان اذا عذب انا مسافر مع الدنيا ولا ادري وين تاليها انا مسافر مع الدنيا ولا ادري وين تاليها ولا وين تبحر دي في البره مراكبها نعم قالوا يا ابناء من البلاوي يا جنن لو انا عارف شنو بكر وش اله عارف يا كثر اللي تجرح من لا خليها على الراحة ونا صادق بخليها معني داري عنها كل سوايا وعذاربها معني داري عنها كل سوايا وعذاربها حشا مرجع ما أقيها ونا اغلى حبايبها حشم الرجال لماضيها ولا ادفع فطاويها ولا ارفض اذا قالوا ما أغلى اغلى حبايبها حرام اليوم من حقي ترفع لي ايادينا حلفت الله حق الله لعلنا دلشيني وجذوري امشينا وقالوا في عواقبها وقالوا ميزه الشاطر يضحك في عواقبها انا مسافر انا مسافر انا مسافر مع الدنيا ولا ادري وين كانها فيها المرى مراكبها نعم قالوا يا ابناء لم تحرص من بلاويها ترى أحسن وعند ربك تجنبها ترى أحسن وعند ربك تجنبها